بسم الله الرحمن الرحيم القارع ما القارع وما أدراك ما القارع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضيا.